فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكُمْ كَذِبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنَّ لَمْ أَكُن رَبِّي لَيُصْبِحَنَّ فِي الْآخِرَةِ مَسْجُونًا تَرَى الْقَمَرَ بَازِغًا 119. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين 110. فلما رأى الشمس بازرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالُوا أَتُحَاجُّ وَهَذَا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِيعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لن ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 إِنَّ رَبَّكَ حَفِيْمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَرُوحًا أَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ونجزي المحسنين وذكريا ويحيا وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس وروطا وكلا فضلنا على العالمين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 قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشرين من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه فراطي ستبذونها وتحقون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا قُلِ اللَّهُ تَمَدَّدْهُمْ فِي خُنْظِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 أَمْ أو قَالَهُ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيَّ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاهُ الظَّالِمُونَ فِيهِ وَمَرَاثِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا